إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين وبعد فهذا درسنا الخامس عشر في اعتقادي الطائفة الناجئة المنصورة الذي ألفه الشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله تعالى ووقفنا عند قوله عند سؤاله عليه رحمة الله تعالى ما حكم من قال بخلق القرآن فأجاب عليه رحمة الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني بل المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك لا يخرجه ذلك عن كونه كلام, عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألس والأصوات والمخلوقة والمطلوب بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه عود وكلامه صفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يردد عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين ما زال المؤلف عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن الركن الثالث من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالكتب وزال وماشى بنا الحديث مع المؤلف رحمة الله عليه عن الكلام عن القرآن وأفضى من الكلام عن صفة عن القرآن الكريم فأورد هذا السؤال فيما يقول به أهل البدع من أن القرآن مخلوق. ما حكم من قال ذلك؟ فأجاب عليه رحمة الله تعالى ببيان مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. فالله عز وجل تكلم به حقيقة، فقال رحمه الله تعالى القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه وقوله حروف ومعانيه أي أن القرآن كله من الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه وما كان من الله فهو غير مخلوق وما كان من الله فهو غير مخلوق وأما قوله ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف ردا على من يقولون من أهل البدع بأن, بأن القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلامنا فهذا رد على هؤلاء ثم قال رحمه الله تعالى في بيان مذهب أهل السنة والجماعة تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان أي وإن كتبت المصاحف, المصاحف بالأصابع وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن سبحانه وتعالى لا يخرج القرآن الكريم من كونه, كونه مسموعا بالآذان أو أنه مثلو بالألسن أو أنه محفوظ في الصدور هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوق والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوق والمسموع غير مخلوق فهنا تفرقة بين المتلوي وبين التالي. بين المتلوي فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق وبين التالي وأصواته ولسانه فهذا مخلوق فرق بين المصحف المكتوب بالمداد والمخطوط في الصحف ما نعرفه وما نراه هذا مخلوق ولكن المكتوب فيه كلام الله عز وجل غير مخلوق هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وساق الآيات التي تدل على ذلك مثل قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في كتاب محفوظ عن النظر إليه ألا وهو اللوح المحفوظ لا ترونه وإن كان هذا القرآن الذي تتلونه والآيات التي تتلونها كلام الله سبحانه وتعالى لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله غير مخلوق وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فكونه محفوظا في صدور أهل العلم لا يخرج عن كونه كلاما للباري سبحانه وتعالى ثم ننظر إلى هذه النسبة من قوله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا فهو آيات الله عز وجل وكلامه حقيقة إلى آخر ذلك ثم أورد الأثر عن ابن مسعود في من قوله أديم النظر في المصحف والشاهد فيه أنه أمر بذلك رضي الله عنه أرضاه زيادة في الحسنات ورفع للدرجات لأنه ينظر إلى كلام البالي سبحانه وتعالى وهذا الأثر أخرجه الطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو صحيح وقد نقل النووي عليه رحمة الله تعالى الإجماع على أن القراءة في المصحف أي النظر في المصحف قراءة خير من القراءة عن ظهر قلب لأنه يزيد عن القاري عن ظهر قلب أنه ينظر إلى إلى كلام الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى ومن قال القرآن أو شيء منه من القرآن مخلوق فهو كافر بين فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى حكم من قال, حكم من قال إن القرآن مخلوق أو إن شيئا من القرآن مخلوق فقال فهو كافر كفرا أكبر يخرجه عن الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود فالكلام فالقرآن جزء من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله صفة ومن قال بأن القرآن مخلوق معناه أنه يقول إن كلام الله مخلوق وهذه صفة من صفات البال سبحانه وتعالى ومعلوم أن ما يجري على الصفات يجري على الذات فهو يقول كلامه والعياذ بالله أنه يقول إن الله مخلوق وهذا كفر لا مريت فيه لذلك شدد العلماء عليهم رحمة الله تعالى على من قال بهذه المقولة الشنيعة وكفروه بذلك وكفروه بذلك لأن هذه المسألة تتعلق بأصل الإيمان هذه المسألة تتعلق بأصل الإيمان لأن من من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه فلا بد لمن يحكم لمن يحكم له بالإيمان أن يؤمن بالكتب المنزَّلة ومنها القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق وبدعة القول بأن القرآن مخلوق بدعة قديمة أو ابتدعها الجعد بندرهم ومآلات هذا القول عظيمة شنيعة فيتأول إلى نفي الألوهية ونفي الربوبية والاستهانة بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى ولازم هذا القول أيضا أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة والخلاصة أن كلام أهل السنة والجماعة في ذلك أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدى وإليه يعود وقد أخرج الدارمي عليه رحمة الله تعالى في نقضيه على بشر مريسي، بقال سمعت إسحاق بن راهوي قال سمعت سفيان بن عيينة، قال سمعت عمر بن دينار وهو من التابعين وقد سمع أكثر من عشرة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمرو بن دينار قال لم أزل أسمع منذ سبعين سنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن منزل غير مخلوق إن القرآن منزل غير مخلوق فهذه فهذا قول الصحابة وقول سلف الأمة فعدوا عليها بالنوادذ وإياكم محدثات الأمور ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية فأجاب أما باعتبار تعلق صفة الأما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل والتصافه به تعالى والتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في صفة الكلام إنها صفة ذات وصفة صفة ذات وفعل معه فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء وكلامه صفته لا غاية له، ولا انتهاء، قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي، لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا وقال عز وجل، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ما زال الكلام موصولا عن الكلام عن القرآن الكريم فأورد المصنف هذا السؤال وهو هل صفة الكلام صفة ذاتية أم هي صفة, صفة فعل فقال رحمه الله تعالى أما هذه هذه الصفة الكلام لها تعلقان فإن تعلقت بذات الرحمن سبحانه وتعالى فهي صفة ذات وإن تعلقت بمشيئته فهي صفة فعل وبيان ذلك أن الكلام صفة ذاتية أي ملازمة له سبحانه وتعالى فلم يزل متكلما أزلا وأبدا سبحانه وتعالى فهو لم يوصب بالكلام بعد لم يكن متكلمة ولكن الله سبحانه وتعالى ما زال متصفا بهذه الصفة أزلا وأبدا فهي بهذا الاعتبار صفة ذات كالحياة والقدرة ونحوها أما إذا تعلق الكلام بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى فمتى شاء يتكلم بمشاء فهي صفة فهي صفة فعل وتقدم بنا أن هناك من الصفات ما هو من الصفات ما هو قديم وتقدم أن الكلام معنا عن الصفات قديمة النوع حادثة الأحد أو متجددة الأحد فمنها صفة الكلام ثم قال رحمه الله تعالى من هم الوقيفة وما حكمهم فأجاب الواقفة الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام, بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية لما سبق الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في من قال إن القرآن مخلوق <تصفيق> وبيّن مذهب أهل السنة بالجماعة بأن القرآن غير مخلوق جاء بهذا السؤال لأن هناك صنف آخر وهم الواقفة الواقفة كما عبر عنهم المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم يقولون لا نقول عن القرآن هو كلام الله ولا نقول مخلوق وأحسن من هذه العبارة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في شرح عن المعارج وما ذكره أهل, أهل السنة في كتبهم في كتب العقائد في أنهم الوقفاء الذين يقولون لا نقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق فأجاب بقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في حكمي على هؤلاء بأنه قال من كان منهم يحسن الكلام أي يحسن الجدال وهم الذين يثبتون العقائد بالأدلة العقلية والأقيسة الجدلية فهؤلاء يسموا بأهل, يسموا بأهل الكلام فمن كان منهم على هذه الصفة فهو جهمين والجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق لأن كلا كلامهم هذا يقول إلى هذا المك هذا الكلام كلامهم بأن... بالتوقف بأنهم يقولون لا نقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق يأوّر إلى قول الجهمية ولذلك حكم عليهم بأنهم بأنهم جهمية لأنهم جهمين وثم قال وهذا من ك... من تمام كلام المصنف في الله تعالى ومن كان منهم جاهلاً, جاهلاً بسيطاً يعني أنه يجهل ويجهل وأنه يجهل بالمسألة فقال يبين له الأدلة ويعرف بالدليل فإن رجع إلى قول أهل السنة والجماعة فكان بها وإلا فهو شر من الجهمية وهؤلاء المتوقفة أي والإخوة الأعزاء أو الواقفة الذين يقولون أن لا نقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق هؤلاء شر من الجهمية لأنهم أرادوا أن يستروا قولهم وألا يشني عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا بهذا القول فقالوا بهذا القول لماذا تتوقفون ألم تتضح لكم الأدلة من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فلما تقولون بالوقف أو بالتوقف إلا لأنه مضاراة لألا يشني عليهم أهل السنة والجماعة، وفي ذلك من الآداب، وفي ذلك من الآداب ألا يسارع ألا يسارع أي إنس أي إنسان إلى إجابة قول الداعين قول الداعين إلى شيء معين حتى يتبيّن له الحق بالدليل، حتى يتبيّن له الحق بالدليل لماذا؟ لأن أهل الباطل انسان لا يغتر بهذه الكلمات التي تقال وهذه الشعارات التي ترفع لأنه ربما يكون مدسوسا في العسل السم وهو لا يدري فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى إن أهل الباطل لا لا يخرجون باطلهم إلا في قالب حق حتى يزيفوا على الناس ويأخذونهم بعد ذلك شيئا فشيئا إما إلى شهوة وإما إلى شبهة فتبينوا وتثبتوا نسأل الله عز وجل أن يرشدنا وإياكم إلى سواء الصراط وهو كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى لا بد من, من سماع كلام العلماء تعرف ماذا يقول علماء الأثبات في هذه المسألة وفي هذه المقولة حتى تسير خلفهم فكما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى فإنهم, فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ تكلموا يعني ان سكتوا فهم يعلمون لماذا يسكتون وماذا يتكلمون وبماذا يتكلمون وإن تكلموا فببصر نافذ تكلموا فالزموا غرزهم يرشدكم الله سبحانه وتعالى إلى سواء الصراط ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فأجاب هذه عبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لأن اللفظ معنا مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ, وبين الملفوظ به الذي هو فإذا أطلق القول بخلق شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فهو مبتدع ختم المؤلف عليه رحمة الله تعالى كلامه عن القرآن الكريم وعن قول أهل البدع فيه في هذه البذعة اللفظية أنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فبين حكم هذه المقولة. هل يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فبين الحكم بقوله سبح... قوله رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق على سبيل الإطلاق، ولا أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق على سبيل الإطلاق. لماذا؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن هذه كلمة مشتركة مجملة هذه كلمة مجملة واعلم أن المجمل في العقائد يترك واعلم أن المجمل يعني الكلام المجمل في العقائد يترك لأن هذه الكلمة كلمة لفظي بالقرآن تشمل على معنيين هل أول لفظي إما أن المراد به لفظي أي فعلي وتلاوتي للقرآن الكريم فهو إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا معنى صحيح وإن قال لفظي بالقرآن يقصد حركته وأصواته وقال هو غير مخلوق فهذا هو قول الاتحادية الذين ينفون فعل العبد والعياذ بالله وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وقصد به المتلو وقصد به المقرؤ فهو قول الجمия لذلك قال أهل السنة والجماعة وما ما أورده المصنف أنه لا يجوز لك أن تقول لفظ بالقرآن مخلوق وأولك أن تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق على سبيل الإطلاق لأنه معنا مجمل يشتمل على صحيح وفاسد على صحيح وفاسد وهكذا هناك ألفاظ كثيرة في العقائد تركها أهل السنة والجماعة من أدل الإجمال الذي فيها من الذي فيها والقول الحق قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وصوت مخلوق هذا التفصيل الذي لا شك فيه ولا يأ أنت تقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولضي مخلوق أو يقول الكلام كلام الباري والصوت صوت التالي الكلام كلام الباري لأنه منه بدا وإليه يعود سبحانه وتعالى وال الله والصوت صوت التالي وانظر إلى أهل السنة والجماعة ما قالوا واللفظ لفظ التالي وإنما قالوا والصوت صوت الباري لأن كلمة لفظ هذه كما تقدم معنا كلمة مجملة تشتمل على حق وعلى باطل، ولذا لا يقولها هؤلاء السنة والجماعة. وانتبه أرشدك الله تعالى إن أنهم قالوا أنهم لم يقولوا اللفظ لفظ القاري، ولكنهم قالوا ولكنهم قالوا والصوت صوت التالي كما تقدم معنا. ومن الأدب المستفاد من ذلك أيها الإخوة الأعزاء أن يلزم الإنسان منا لسانه مقارة السلف. ولا يتعدى عن ذلك ولا يبسط القول في ذلك ولا يتجاوز قول المتقدمين حتى وإلا حله شيء معين أو قام له دليل على شيء معين لا يسارع إلى مخالفة المتقدمين من أهل السنة والجماعة والعلماء الأثبات ويلزم طريقة أشياخه فباب العقائد باب خبري أي أنه غيبي وتجد كتب المتقدمين إنما هي عبارة عن مختصرات لهذا الغرض الذي ذكرناه وهذه البدعة اللفظية هذه البدعة اللفظية التي نشأت عن قول هؤلاء بأنهم يقولون رضي بالقرآن مخلوق هذه نسبت إلى الإمام البخاري كذبا وزورا ومنها براء عليه رحمة الله تعالى ووقع بسبب ذلك توهم أنه قال هذه المقولة أنه هجره كثير من الناس ومنهم بعض الأكابر كأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي عليهم رحمة الله جميعا ولكن البخاري بريء من هذا القول وإنه ما قال, إنما قال رحمه الله تعالى كلام الله ليس مخلوق وأفعالنا مخلوقا هذا قول البخاري عليه رحمة الله تعالى ولم يوافق قول هؤلاء أبدا ثم قال رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالرسل فقال أدلته كثيرة من الكتاب والسنة منها, قول منها قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله بعد أن انتهى المؤلف عليه رحمة الله تعالى من الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب بدأ وشرع في الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل الكرام؟ فأدأه بسؤاله ما الدليل على الإيمان بالرسل فأورد الآيات من سورة النساء وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين فبدأ بآيات النساء وبقوله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسلي ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسلي إلى آخر آيات وفيها يتبين أنه من كفر ببعض الرسل فهو كافر لا يثبت له مسم لا يثبت له اسم الإيمان فمن باب أول من كفر بالرسل جميعا أما الذي يوصف بالإيمان حقا فهو من آمن بالرسل ولم يفرق بين أحد منهم ولم يفرق بين أحد منهم وكلام المؤلف في قوله ما الدليل الإيمان بالرسل هذه لفظة عامة تشمل الأنبياء والرسل تشمل الأنبياء تشمل الأنبياء والرسل والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان كما سبق معنا وحاجة البشر إليهم أيها الإخوة الأعزاء هي أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب بل إلى النفس لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هؤلاء هم الصلة بينه وبين عباده فهم الذين أخرجنا الله عز وجل بهم من الظلمات إلى النور أخرجنا الله عز وجل بهم من الظلمات إلى النور فصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين فصلاة الله وسلامه عليه أجمعين فيجب علينا توقيرهم ويجب علينا الإيمان بهم ويجب علينا تعظيمهم وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها ثم قال رحمه الله تعالى ما معنى الإيمان بالرسل فأجابا والتصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، بما والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون، مصدقون بارون، راشدون كراما بررة، كرام البررة، أتقياء وأمناء، هدات هدات مهتدون، وبالبراهين الظاهرة. والآيات الباهِرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا قال عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم على الحق مبين وأنهم كلهم عن الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليل واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال بعد أن, بعد أن ذكر الأدلة على الإيمان بالرسل وأن هذا ركن من أركان الإيمان فهنا سأل رحمه الله تعالى ما معنى الإيمان بالرسل وأجاب رحمه الله تعالى بكلام مفاده أول شيء أن معنى الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا بعث في كل أمة رسول مهمة هذا الرسول كما لا يخفى عليكم و تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى كذلك الأمر الثاني مما ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بهم, الإيمان بهم في معنى الإيمان بالرسل الإيمان بهم جملة والإيمان بمن علمنا الله عز وجل منهم تفصيلا. فيجب الإيمان بمن أرسله الله عز وجل نبيا ورسولا فيما لم يذكر لنا أسماؤهم والإيمان تعييناً بمن ذكروا بأسمائهم سواء كان في الكتاب أو في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأما عددهم فجم غفير جاء عند, عند ابن حبان عن أبي ذر أن عدة الأنبياء مئة وأربعة, وأربعة وعشرون ألفا وأما الرسل فإنهم ثلاثمائة وبدعة عشر, عشر رجل وجاء في المستدرك أنهم, ثلاث أنهم ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا وقد ذكر مؤلف رحمه الله تعالى جملة من ذكر كمالاتهم بقوله وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أثقياء أمناء ودات مهتدين وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا ما أرسلهم الله عز وجل به، وجمع ذلك أن تقول كل صفة مدح فهم بها أولى من أي أحد وكل صفة ذم فهم منها براء هذا ما يجب أن تعتقده في جميع الأنبياء والرسل وأنهم بلغوا ما أرسلهم الله عز وجل به فيجب محبتهم وتعظيمهم والاقتداء بهم وأنهم بلغوا البلاغ المبين واتباع أخاتم خاتمهم ألا وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى في السؤال الذي بعده هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه فأجاب اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرض, الله بأن يفرض الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على هؤلاء على الآخرين ويحلم على هؤلاء ما, يح ما, يح ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أورد المصنف هذا هذا السؤال عليه رحمة الله تعالى بأمر آخر يتعلق بالإيمان بالرسل فقال هل اتفقت دعوتهم أم لا فأجاب رحمه الله تعالى أنهم جميعا متفقون في أصل الدعوة وهي الدعوة إلى عبادة الله فهم متفقون في الأصل إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فهم في هذا الأصل متفقون وقد جاء عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أمهاتهم شتى إخوات العلات هم العلات جمع علة وهي الضرة أي إخوات العلات أي لضرات أي أنه أن أمهاتهم أن أمهاتهم مختلفات ولكن أبوهم واحد هذا تشبيه شبه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف الشرائع بين الأنبياء والرسل ولكن الدين والعقيدة والدعوة إلى عباد الله عز وجل واحدة لا هم متفقون فيها وهذا أجاب المصنف رحمه وتعالى أنه ربما ما أحله الله عز وجل في شريعة نبي قد حرمه في شريعة نبي آخر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وهذا ما يقتضي مصالحهم وما ينفعهم في أزمانهم وقد اتفقوا جميعا في أصول العبادات كالصلاة والصوم ونحو ذلك الأدلة والأدلة على ذلك كثيرة لسهذا مضيع. واتفقوا في الحفاظ على الضروريات الخمس اتفقوا جميعا على هذا الأمر كذلك اتفقوا في الدعوة إلى أصول الأخلاق من الصدق والأمانة إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: لقد أعطنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتني بالطاغوت. <تصفيق> وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من الرسل إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن آله تيعبدون الآيات وأما المفصل فمثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما، وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات آه قال آه هذا السؤال الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكرنا في السؤال السابق أن الأنبياء والرسل قد اتفقوا في أصل دعوتهم وإن اختلفت الشرائع بينهم فقال مدلل على أنه اتفقوا في الأصول ما الدليل على أنهم اتفقوا في أصل العبادة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل فأجاب رحمه الله تعالى بأن الدليل على ذلك مجمل ومفصل مجمل معنى ذلك أنه دليل عام يشمل جميع الأنبياء والرسل دليل عام يشمل جميع الأنبياء والرسل كمثل قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله فهذه دعوة عامة لكل الأنبياء والرسل وأما الدليل المفصل أي دليل خاص بذكر أسماء الأنبياء والرسل إذا ذكر فيه اسم نبي واسم رسول فهذا يسمى دليلا خاصا أي بهذا النبي وهذا الرسول مثل قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره وإلى عاد أخاه مودة قال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره وإلى ثامود أخاه صالح قال يا قوم عبد الله مالكم من إله غيره وهكذا كل من جاء ذكرهم في القرآن الكريم على هذا المنوال ويخلص بين الكلام أن دعوة الأنبياء والرسل متفقة في الأصول في أصل العبادة ويالدعوة إلى توحيد الله ولا وإفراده سبحانه وتعالى والعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ورحم الله تعالى ما دليل اختلاف شرائعهم ما دليل اختلاف في فروعها من الحلال والحرام؟ فأجاب. قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعته ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجة أي سبيلا وسنة سبيلا وسنة ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتاد والضحاك والسدي وأبو وسحاق السبيعي وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة العلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلغكم أيكم أحسن عمل أرد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال ليدلل على ما ذكر قبل من أن الأنبياء والرسل متفقون في الدعوة إلى أصل العبادة وهي الله سبحانه وتعالى وأنهم مختلفون في الشرائع والحلال والحرم فقال أو رضا قول الحق سبحانه وتعالى في الدليل على ذلك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أي سبيلا وسنة كما قال ابن عباس وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس عليه رحمة الله تعالى ومثل ذلك أي مثل هذا القول جاء عن مجاهد وعكرمة والحسن بصري وقتالة والضحاك والسدي وأبو اسحاق السبعين فهم في الشرائع في فروعها مختلفون فما كان حلالا عند هؤلاء ربما يحرمه ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبما يوافق مصالحهم يحرمه على, على يحرمه على الآخرين وكذلك استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في البخاري ومر بنا نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد ديننا واحد ثم سأل المؤلف رحمه الله تعالى هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ قال قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية ومعظة وعبرة ثم قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبله ورسلاً لم نقصصهم عليك فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالاً فيما أجمل أورد المصنف هذا السؤال لأنه يجب علينا الإيمان تفصيلا كما سبق معنا في الأسئلة يجب علينا إيماناً مفصلا بمن ذكر باسمه في القرآن فهو يقول هنا هل قص هل قص الله عز وجل علينا جميع الرسل في القرآن بأسماء بأعيانهم؟ فقال رحمه الله تعالى لا لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا جميع أسماء جميع الأنبياء والرسل ولكنه صاغ ذلك بصياغة جميلة حيث قال قد قص الله علينا من أنباء ما فيه كفاية وموعظة وعبرة فما اورده الله عز وجل يكفينا في الموعظة والعبرة والاقتداء بهم في صبرهم ودعوتهم وتمسكهم بالتوحيد فما قص الله عز وجل علينا فيه كفاية وبحكمته سبحانه وتعالى وبحكمته سبحانه وتعالى لم يذكر لنا الآخرين وقال سبحانه في ذلك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولكن الواجب علينا ماذا في هذا الأمر؟ أن نؤمن بمن ذكر إجمالاً بمن ذكر إجمالاً ونؤمن تفصيلاً بمن ذكر تفصيلاً ثم قال رحمه وتعالى كم سمى الله منهم في القرآن؟ كم نبي قد أرسل أو كم رسول قد ذكر في القرآن حتى نؤمن به تفصيلاً؟ فقال سمى الله منهم سمى الله منهم سمي منهم فيه آدم سمي منهم فيه ادم ونوح وادريس وهود وصالح آدم ونوح ادم ونوح وادريس وهود وصالح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون والياس والياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل الكفل وداود وسليمان وايوب وذكر الاسباط جمله وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أورد هنا المصنف رحمه تعالى من ورد ذكر أسمائهم في القرآن الكريم فذكر منهم فذكر منهم خمسة وعشرين فذكر منهم ما ورد في القرآن وهم خمسة وعشرون نبيا ورسولا وقد ذكر منهم ثمانية عشر في آيات سورة الأنعام، في آيات سورة الأنعام، يا معروفة. وأما ذكر الأصبات فأنه قال رحمه الله تعالى وذكر الأصبات جملةً،, جملة، وفي عدهم أنبياء وأحد قولين العلماء، هناك قول آخر بأن الأصبات، أن كلمة أسباط إنما عند بني إسرائيل هي مقابلة بالقبائل عند العرب يعني أسباط يعني القبائل أسباط يعني القبائل عند العرب وإنما جاء ذكرهم في القرآن وسط الأنبياء والمرسلين ليذكرنا سبحانه وتعالى بأن الأنبياء كانت تسوس بني إسرائيل فإذا ما نبي خلفه نبي خلفه نبي ومعنى الكلام أن في الأصبات أنبياء ليس معنى أنهم هم أنبياء ليس معنى أنهم هم أنبياء وبهذا القول ذكروا الخليل ابن أحمد عليه رحمة الله تعالى واختاروا شيخ الإسلام وكذلك الصيوطي عليه رحمة الله جميعا وقد ذكر من كلام ابن تيمية في هذا الكلام أنه قال أن ابن تيمية لم يرى من الصحابة من قال هذا القول لأن الأسبات أنبياء أسبايتهم أنبياء وقال الصلاحي رحمه الله ولم أرى ذلك في كلام التابعين ولم أرى ذلك في كلام التابعين ثم قال رحمه الله ولم أرى ذلك في كلام التابعين ثم قال رحمه الله عليه هم ذلك قال رحمه الله ذكرهم الله عز وجل على انفراد في موضعين من الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم موسى وعيسى بن مريم. الموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصى وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قل العزم من الرسل أي أصحاب الجد والصبر والبذل فهؤلاء الخمسة قد امتازوا عن غيرهم من الأنبياء والرسل بشدة صبرهم وعنائهم مع قومهم ولذلك وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وإن كان الأنبياء كلهم والرسل كلهم متفقون في هذا الأصل عندهم كلهم عندهم جد وعندهم صبر وعندهم بذل ولكن هؤلاء امتازوا بشيء أكثر منهم فاستحقوا هذا الوصف وكما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وقد ذكرهم المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقد جاءوا في آياتين في صورة الأحزاب وفي صورة الشورى وإذ أخذنا من النبيين مثل قوم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وقوله تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فمن هنا طبعيضية فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فهؤلاء خمسة امتازوا بهذا الوصف ولذلك سمام الله عز وجل أولي العزم من الرسل وهناك قول آخر للعلماء أن وصف أولي العزم, من الر... أولي العزم إنما هو يصدق على جميع الأنبياء وجميع الرسل فكلهم أهل جد وأهل صبر وأهل مصابرة وأهل دعوة وأهل ممعروف وصبر على أذى... على أذى أقوامهم وعلى ذلك القول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فمن هنا بيانية وليست طبعضية كما تقول هذا ثوب من حرير ليس معنى أن كل الحرير قد جاء في هذا الثوب ولكنه هذا جزء منهم هذا, جزء هذا ثوب من حرير فهذا بيان لهذا الثوب أنه من حرير ويدل على القول الأول أن العزم خمسة فقط وليس هذا الوصف يصدق على جميع الأنبياء والرسل ويدل عليه أن الناس يوم القيامة إنما يفزعون إلى هؤلاء كما جاء في حديث الشفع يفزعون إلى هؤلاء وفزع الناس يوم القيامة إلى هؤلاء دون غيرهم دلالة على أن لهم مرتبة أعلى من غيرهم وأخرج آدم من هؤلاء لآية طاها ولم نجد له ولم نجد له عزما ولم نجد له عزما والله أعلى وأعلم وهذا ما نتوقف عنده في هذا الدرس نسأله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا ونستغفر الله عز وجل من خطائنا وعمدنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يدع لأحد معه فيها شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلاة وسلاما على النبي الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته